حي من عكس اتجاه ريح وجابش هلا بش قد ما سوى الولا فين بغيابش هلا بش قد ما سوى الولا فين بغيابش علامش علامش يا بعد كلي عليا وما مش غير انا و هنيا تداري نظرتك شل مستحيل انا اش بعيدهم والعيد شوفش الى جاد الهوى واسمها الضوفيش تخافي ليش ايش اسباب خوفيش وهاللحظة لنا والغيب لله خذيها واترك الباقي على الله خذيها وترك الباقي على الله انا اش بعيدهم ik niet hoe ik het moet het moet het moet مشاكله اعبت الهم اغلق وشفتش يومه وقلبي تورط يبيش وما يبيش غيرش تشارق لمح معش السعادة ما عرفها ما شاعر غير ما عمره شعرها ما غير ما عمره شعرها مشاكل لو اعطي الهم اغلط وشفتش يومها وقلبة ورط يبش وما يبغرش بشرط لمحناش السعادة ما عرفها مشاعر غير ما عمرو شعرها مشاعر غير ما شعرها